مجموعة من قريش تهرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ المسلمون بأطياف خائفة تتسلل نساء مستضعفات عنين العذاب من أهلهن الوثنيين وفي مقدمتهن المؤمنة أم كلثوم بنت الطاغية الهالك عقبة ابن أبي معيط تلاحقهن خيل قريش ولما وصلت الخيل طالبوا بإرجاعهن لكن القائد صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم ليس نقضا للعهد والصلح فهو صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك و وتاريخه أبيض في هذا الشأن فقد رد حذيفة ووالده يوم بدر ورد أبا جندل قبل قليل إذن لما لا يرد أم كلثوم ورفيقاتها الإجابة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد للمؤمنات ثغرة خلال نصوص المعاهدة نفسها ثغرة تتيح للمؤمنات التسلل من خلالها والهرب فقد كان سهيل كغيره من المشركين لا يأبهون لشأن المرأة إلا حين تناديهم غرائزهم ولذا حين أمل الشرط أملاه هكذا لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا هذا النص الشرط ينصب على الرجال فقط والنساء لا يدخلن تحت طائلته ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار تقول عائشة إن رسول الله كان يمتحنهن بهذه الآية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 فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وفي مشهد متحضر للدولة الإسلامية أمر الله بإعادة المهور إلى الوثنيين الذين هربت زوجاتهم وهاجرن كما حرم أن تبقى الوثنية زوجة لمسلم فقال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر فاستجاب عمر فورا فطلق زوجتيه قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوجت قريبة من معاوية وتزوجت ابنة جرول من أبي الجهما وأمر عمر وغيره بمطالبة الكفار بمهورهم فرفض الوثنيون فنزلت آيات توحي بخصم مهور المؤمنين من مهور الكفار وبذلك أغلق ملف المهاجرات لتبدأ رحلة العودة إلى المدينة رحلة حفلت بالكثير من الأحداث المثيرة والخطيرة